فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفر عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتر تهاها إنما أنت من ذر ما يخشها كأنهم يوم يروناها لم يلبثوا إلا عشية عشية أو ضحاها